نبلغنا إلى قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى صحيح؟ إلى آيات الأحكام لكن قبلها نأتي ببعض الآيات نعم قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وليه الله ومحسنون فلو أجوه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة في مكان فيه يختلفون هنا يقول الله تعالى ويبين أماني أهل الكتاب واغترار اليهود والنصارى مما هم فيه وكل طائفة تدعي مكانتها عند ربيها جل في علاه قد قالوا تبجحا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بدنوا بكم بل أنتم باشروا ممن ممن خلق قال قال الله تعالى عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فحسبوا أن الجنة لهم ولذلك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقولهم هذا في تبجح قال الله تعالى تلك أمانيهم قال أبو العلي أماني تمنوها على الله بغير حق وكذا قال قتادة والربيع وأنا ابن أنس ثم قال تعالى قل يا محمد قال تلك أمانيهم قل يا محمد قل قل هاتوا برهنكم إن كنتم صادقين هاتوا الدليل القاتل على ذلك هاتوا ما من عند الله دلالة الوعد الذي وعدكم إياه هاتوا برهانكم هاتوا حجتكم دليلكم ما الوعد الذي قطع الله لكم هاتوا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أي إن صدقتم في مزاعمتم ودعوتم ودعيتم فأتونا بالدليل على أن الله تعالى يجعل الجنة لكم ثم قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه من أسلم وجهه لله وهو محسن فهاله أجوق عند رب وهو الخفر عين واله فهنا قال الله تعالى أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له من أسلم وجهه من استسلم بوجهه لله państwo إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين استسلمت لرب العالمين الاستسلام، الاستسلام، العبودية، أصل العبودية، كمال الذل مع كمال المحب، كمال الذل مع كلام، كمال المحب. فقال بلا قال: بلامن من أخلص دينه لله ترفاا من أخلص عمله لله ترفاا. بلامن أستمروا لله وهو محسن وهنا وصف وصف مبين بأنه أخلص العمل لا لا شريك له. نعم وهو محسن أي قد أحسن قد أحسن قولا وأحسن اعتقادا وأحسن اتباعا اذ الحسن هنا منوط باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولأن العمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين عظيمين أن يكون مخلصا فيه أن يكون مخلصا فيه ويكون العمل خلاصا لوجه الله الكريم والثاني أن يكون متابعا من كان قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه إنما إلهكم له واحد فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا مثل قال الله تعالى في إنحاد جوك فقل أسلمت وجهاء لله ومن اتبعا فقل الذين أتبعوا إلى آخر الآية قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله يعني من أخص وجه الله جل في أولا وهو محسن والإحسان كما قلت تمام الانقياد للنبي العدنان الاحسان ان تتبع فيه النفس وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني احبكم الله وياخذكم ذنوبكم قال الله تعالى وان تطيعوه تهتدوا وقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فالعمل ما, ما ما يعني ما متى لحظه <تتضح> <تصح mauv> <Leonidas> <coughs> <تضح relentless> <تضح> متى كان العمل خلاصا لوجي الله الكريم متى كان العمل إخلاصا لوجي الله الكريم ومتابع فيه إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان من أعظم من أعظم عملي قربا من الله جل جل في ويقبل العمل بتوفر الشرطين العظيمين شرط الأول خلاص والشرط الثاني ال المتابع. إذا أخلص الله على تكونه متابعًا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله جل في علاه تبارك وتعالى خلق الناس وأحيت لهم لكم أيكم أحسن وعمله. قال فضيل الفضائل بن عياد الإخلاص والمتابع أصابه و. قال أخلصه وأصوابه قالوا يا إمام ما أخلص وما أصوابه قال إذا كان العمل إخلاصا الوجه الكريم ولم يكن صوابا لا يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن إخلاصا لا يقبل قرأوا قول الله تعالى فمن كان منكم يرجع قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا والعمل الصالح هو المتبع فيه نبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فعمل الرهبان ومن لا يقبلون عند ربهم الكفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ويريدون أن يفريق بين الله ورسل قال يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الله أصفهم وأصفهم دقيقا أولئك هم الكافرون حقا حاطبهم الكفر من جميع الجهات فكل عمل لا يكون في اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود قال النبي صلى الله عليه وسلم ويختجان أقوى من بين ذيها في الحوض أقول أمتي أمتي أصفع صحاب, صحاب صحاب يقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعد ولذلك قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم من أحدث في, في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني غير مقبول مردود وقد قال الله تعالى أن كفرنا وقضينا المعامل من عامل فجعلناه هباء منثورا وقال الله جل في علاوة إن كفروا عملون كسراب من بقيعة نحسبه ضمان ماء حتى إذا جاءه لن يريده شيئا واجد الله عنده فوفاه حسابه ونجد حسابا يسيرا وانت ترحم ورحمه ولذلك قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عملت الناصب تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هذا مر عمر الخطاب اجى في صومعة وهو اقرا وهو وهو يقيم ويصلي بكى عمر وقرا هذه الآيات وجوه يومئذ خاشعة عملت الناصب تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية الذين ما وافقوا النبي الامين وما امنوا وما امنوا به وكذلك المنافقون الذين يخادعون الله لا يقبل منه عمل لا نفلا ولا فرضا قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الاصرات قاموا قسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا لذلك قال تعالى ولذلك قال الله تعالى فمن كان رجل لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وأيضا في قوله تعالى بلى من أسلم ودعه الله وهو محسن فلنحن إنوا حياة طيبة فلاهم أجرم عند هم يحزنون طيب الفواد المصنبطة من أتبع نفسه العاجز من تمنى الله الاماني وأتبع نفسه هواه الله تعالى يجازي بالإحسان احسانا سيأتي رحمه وغفرانا اللهم ارحمنا وغفر لنا ولوالدينا قلنا بأن الله يجازب الأحساني أحسانا نعم هذا إخلاص وشرط كل قبول هذا إخلاص وشرط كل قبول نعم إلى آيات الأحكام